Book two. Třicet devět. 39 Nehoda al Nehoda. Kde je nejbližší pumpa? أين توجد أقرب محطة وقود؟ أين توجد أقرب محطة وقود؟ بيكنولسم. معي عجل مبنشر. معي عجل مبنشر. موجة تمي هل يمكنك تغيير الإطار؟ هل يمكنك تغيير الإطار؟ أحتاج عدة لترات ديزل. أحتاج عدة لترات ديزل. نمّام أش جادني بنزين. ليس معي بنزين بالمرة. ليس معي بنزين بالمرة. ما ترزيزني كنّستر؟ هل عندك غالون بنزين احتياطي؟ هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ قد سمحوا أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ potrzebuję odtahową أحتاج لخدمة سحب سيارة أحتاج لخدمة سحب السيارة هل دام أوت أوبرافنو؟ أبحث عن كراج تصليح. أبحث عن كراج تصليح. استلصناه دا. لقد وقع حادث سيارة. لقد وقع حادث سيارة. قديا نيبليش التلفون. أين يوجد أقرب تلفون؟ أين يوجد أقرب تليفون؟ معك في سب موبيلني تليفون؟ هل معك جوال خلوي؟ هل معك جوال؟ potrebujeme pomoc نحتاج الى نحتاج الى مساعده اتصل بطبيب a tasel bita Zavolejte policii. Itasel bišurta. A tasil biš šurta. Vaše doklady prosím. Ruchsatulka minfadlik. Rachak minfadlak. Váš řidičský průkaz, prosím. Ruchsatul tiada minfadlik. رخصك القيادة من فضلك. ваш технический прукас просим. رخصة السيارة من فضلك. رخصة السيارة من فضلك.